وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْبِ مُعْرِدُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ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 والذين هم على صلباتهم يحافظون أولئك هم البارثون الذين يرسون الفرضوس هم فيها خالدون صدق الله العزيز